الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أفاطير الأولين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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف الرحيم أو لم يروا إلا خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال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 لِيَكْفُرُوا بِالَّتِي آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّن نَّعْمَتِنَا رَزَقْنَاهُمْ تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ سُبْحَانَهُ وَلَهُم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول يدسه في التراب؟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 ما ترك عليها من جابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون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 ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم دخل بينكم تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبلوكم الله به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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ هُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتؤفى كل نفس ما عملت وتؤفى وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رضى.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 يَأْكُلُونَ مِنَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ